بسم الله الرحمن الرحيم يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى الله أما بعد هذا مجلس بالتعليق الشرح على متى نواخذ الإسلام؟ الشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. يلقه على مسامع إخوانه ومشجعي دار الحديث الإمام المالك. يبلش الطباب الفريدة. وبلش شيخنا عبد القادر بن محمد بن رمي. رضي الله تعالى الله تفضل شيخنا الله فيكم فيك. تفضل تقرأ المزم. بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له وليشيخنا والإسلامعين بسم الله الرحمن الرحيم اعلم أن نواقب الإسلام عشرة نواقض الأول الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليهم جنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ومنه الزبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقضة الثاني الحمد لله, الحمد لله رب العالمين أصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فقد قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اعلم أن نواقض الإسلامي عشرة نواقر الأول الشرك في عبادة الله تعالى قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرت به ويغفر ما دون ذلك وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما واه وما للظالمين من أنصار ومنه الذبح غير الله كمن يذبح للجن أو للغضر قول المصنب رحمه الله تعالى اعلم أن مواقب الإسلامي عشرة مواقب قوله اعلم وفعل فعل أمر من العلم ويبدأ به العلماء عند التنبيه على الأمور المهمة حتى يهتم لها السامع حتى يهتم بها السامع لها أو القارئ ويحرص على فهمها وتعلمها وكثيرا ما يبدأ المصنف رحمه الله تعالى وسائله بقوله اعلم والعلم وإعلم فعل أمر من العلم والعلم على قسمين أربعي ومن أمثلته تعلم تعلم التوحي ونواقضه وفرض كفايةه من أنتظر فيه تعلم المواريث، المواليد وثوائد ذكر المصنف رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم نواقض الإسلام وتعريف الناس بها عدة من هذه الفوائد الحذر منها فمن هذه الثوائف التي يحصل عليها الناس من تنراء ذكرها لهم الحذر منها أولا الحذر منها واجتنابها وثانيا نشر علمي الواجب تعلمه بين الناس والفائدة الثالثة أنه بذكري هذه النواقب يزاد وضوح التوحيد قال رحمه الله اعلم أن نواقض الإسلام النواقض جمع ناقض ونواقض الإسلام هي مضطلاته ومسكداته التي متى طرأت على الإسلام أخرجت صاحبه منه ومحل بحث هذه النواقض هو المسلم الذي يحكم بخروجه من الإسلام وليس الكافر الأصلي هذا مما ينبغي أن يتنبه له قول المصنفي رحمه الله عشرة نواقض يعلم أن نواقض الإسلامي عشر نواقض أشكل هذا الحص للنواقض أنها عشرة على من أهل العلم لأن النواقر أكثر من ذلك ويزول هذا الإشكال بما جاء في مسخة الدرى والسلية لهذه النواقر حيث جاء فيها اعلم أن من أعظم نواقر الإسلام عشر نواقر ثم قال رحمه الله الأول الأول الشرك في عبادة الله لو نظرنا إلى هذا الناقض لوجدنا فيه أمورا الأول تعريف الشرك في العبادة والثاني بسرأ أدلة تحريم الشرك في العبادة والثالث بيان بعض حقوبات المشرك بالله في عبادته والرادع ذكر مثال على الشبك في العبادة أو بصيغة أخرى نقول أن البصن رحمه الله ذكر الناقمة ثم استدل له ثم مثل عليه بمثال وهذا من أجمل وأنفع ما ي... وهذا من أجمل ما يكون ومن أنفعه طلاب العلم والمصنف رحمه الله تعالى بدأ بهذا الناقل وهو الشرك في عبادة الله تعالى وقدمه على غيره أسباب عدة من هذه الأسباب وهو الأول كون الشرك أعظم وأكبر ذنب عصي الله به والثاني حول كونه, كونه أول أو الأول كون هذا شرك أعظم وأكبر ذنب عصي الله به والثاني كون هذا الشرك هو شرك وقع في الأرض وغير به دين الأنبياء حيث وقع من قوم نوح قد الناس بين آدم ونوح على التوحيد عشرة قرون ثم حصل الشرك في العبادة فبعث الله أرسل الله نوحا إلى قومه ليسجرهم عن هذا الشرك الأمر الثالث كون هذا الشرك هو أشهر وأكثر أنواع الشرك وقوعا في الأمم جميعاً وهو الشرك في العبادة والأمر الراجع لعموم البلوى بهذا الشرك في زمان المصنف رحمه الله وانتشاره في سائر أكثر المسكين ووقوعه من كثير ممن يصلي ويصوم. ويحج ويقرر 제일 ذكر الله فقال رحمه الله الأول الشرك في عبادة الله تعالى الشرك بالعبادة هو تشريك غير الله مع الله بالعبادة بسرط أي نوع منها الشرك بالعبادة هو تشريك غير الله مع الله بالعبادة بسرط أي نوع منها وعندما قال المصنف رحمه الله الشرك في عبادة الله تعالى فكأنه ماذا عرف لنا هذا الشرك والعبادة اسم جامع لكل ما يحفظه الله ويغضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة أو يقال هو كل أمر المدحة والشارع أو أثنا على من قام به أو أمر به فهو عبادة وتبنى العبادة على أصلين، الأول أن نعبد الله وحده لا شريك له، والثاني أن نعبده بما شرع على لسان رسوله، ولا نعبده بالاهواء ولا البدع، ولا فرق بين أن تسمى العبادة التي صرفت لغير الله تعالى عبادة أو توسلا أو غير ذلك، لأن العبرة ليست بالأسماء والألفاظ فإنما بحقائق الأشياء ومعانيها فإذا وقع من رجل شرك في إبادة الله بأن دعا غير الله فقال مدد يا بدوي يعني أمدنا بالعون من نصره فسوى سماه إبادة أو سماه توسل الحكم واحد ثم قال رحمه الله تعالى قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما واه وما للظالمين من أنصار آتان الآيتان يستنبطوا عدة فواعد ومن هذه الفوائد في الأولى بيانوا بعض بيانوا بعض عقوبات الشرك في عبادة الله تعالى ومن هذه العقوبات أن الله لا يغفره لصاحبه إذا مات ولن يتبني ومن هذه العقوبات صرمة دخول الجنة على صاحب هذا الشرك والثالثة أن مأوى وهو ثالث العقوبات أن مأوى صاحب هذا الشرك هو النار مع قلود فيها والعقوبة الرابعة أن صاحب هذا الشرك من الظالمين الذين لا ناصراء لهم ولا موطل يوم قيام هذه بعض العقوبات التي جاءت في هاتين الآياتين ومن العقوبات أيضا أن هذا الشرك يفتط جميع أعمال وطاعات صاحبه ويفسدها بقول الله تعالى ولو أشرقوا لحبط عنهم ما كانوا يصنعون بقوله ولقد تلفي إليك وإلى الذين من قبلك فَإِنْ أشبكك لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين والآياء الأولى في سورة الأنعام والثانية من سورة الأنعام هذه العقوبات أن صاحبه من أضل خلق الله تعالى في قول الله سبحانه وتعالى ومن يشبه بالله فقد ظلها ظلاء بعيدة. قول من سبحانه في سورة الأحقاف: ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة؟ وهم عند عائهم قافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا لعبادتهم كافرين. إذن الفائدة الأولى من فائدة الآيتين بيان بعض عقوبات الشرك في عبادة الله تعالى. وذكر ما بعض العقوبات أظننا أو أن أني قد ذكرت ستة. الفائدة الثانية بيان أن الشلك لا يغفره الله تعالى لصاحبه، وهذا محل إجماع في شرك الأثمار. أما الأصغر فمحل خلاف بين أن السنة رحمه الله على قولين: الأول أنه لا يغفر إلا بالتوبة، وهذا ترضيح ابن سينية وشيخ الشيخ رضيح لعمومي هذه الآية والقول الثاني أنه تحت المشيئة ويقفر بغير ثوبة وهو ترضيح علامتين ابن القيم والسعدي وقالوا عن هذه الآية إن الله لا يغفر أشوش اختذه ويغفر ما دون ذلك بما يشاء قالوا يراد به الخصوص في الشرك الأكبر الفائدة الثالثة خرمة الشرك Leben بالله تعالى خرمة الشرف بالله تعالى وأنه أكبر الكبائم وأن الله لا يغفره ولأن الله أحرم على صاحبه الجنة وجعل مأغاه النار وجعله من الظريف هذه كلها تدل على خرمة الشرك وأنه بالله خرمة الشركsch بالله تعالى ومن فوائدي ومن الفوائد أيضا وصو المشرك لظلم في الآية الثانية وما للظالمين من أنفع إذا وصو الشرك للظلم لأن الظلم بأنه لأن الظلم وضعه الشيء غير موضعه والمشرك في بالله بعبادة قد وضع العبادة في غير موضعها الصحيح وقد قال جل وعلا عن وإذ قال لقمان إن هجاب نيلات بالله إن الشركة بظلم عظيم والفائدة الخامسة عظم شأن الشرك بالله تعالى حيث تهدد الله عليه بهذه العقوبات المغلقة ثم قال المصنف رحمه الله ومنه أي من الشرك بالله في عبادته الله فمن يذبحه للجني أو للغفر وتحت هذا الكلام مسائل الأولى الذبح عبادة. قول الله جل وعلا في أول سورة النحل فصل إراقة وأنحى. والمسألة الثانية الذبح وإراقة الدم تقربا للمذبوح له. مثلا الثالثة من صور الزبح لغير الله الذبح للجن لفك سحر أو الثلالة على مكانه أو شفاء من صرع أو غير ذلك و من صور الذبح لغير الله الذبح للجن عند بناء منزل أو عند بناء منزل حتى أو فتح مسجر حتى لا سؤال الجن صاحب هذا البيت أو صاحب هذا المسجر ومن صور الذبح لغير الله لا الذبح للجن وقت حصاد الحبوب والتمار أو بذلها حتى تسلمه ومن صور الذبح لغير الله تعالى أيضا ويصدر الله الذبح للأولياء عند قبورهم أو غيرها حتى يشفع للذابح أو يقو بعض حوائجه ومن صور الذبح أيضا لغير الله تعالى الذبح للجن وغيرهم عند حفر البئر في اقتراء ماهوها ما أما المسألة الراضعة فهي الذب له حالتان الأولى أن يكون عبادة مثل أضحية والهدي والبدية ونحو ذلك والثاني أن يكون شركا أكبر كالذب في غير الله من الجن والفالحين وغيرهم وسوى تكلت هذه الزبيها أم لا تكل ذبحها شرك بالله في عبادته والمثلة الثانثة لا يصح عدد الذبح للضيف من أنواع الذبح لغير الله تعالى لأن المقصودة من الذبح واللحم فجاءت إراقة أصلاً الدم تبع لا قصدا بخلاف الذبح للجن والصالحين فإراقة الدم هي المقصودة إراقة الدم هي المقصودة أصلا والمراد من الذبح للضيف إكرام الضيف وقد تكون صدقة وهدية بخلاف الذبح الجن المراد بها القربة بخلاف الذكر الجن، فالمراد به القربة المسألة السالسة سبب نفر المصنف هذا المثال على الشرك العبادة هو كثرة وقوعه وانتشاره في بلاد المسلمين وكل ما ثبت أنه عبادة فإذن صرفه لغير الله شرك أكبر وليس بأفرار بهذا أكون قد أنهيت الكلام على هذا الناقل وفي ذلك والصفة الله وسلم وبركة على نبينا محمد أحمد الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم وإن شاء في ميزان حسنا